أكتبه ورسوله واليوم الآخير والقدر خيره وشيره إلى الله بعد الموت لا إله إلا الله أمنت بالله وملائكته أكتبه ورسوله والله سي بعد الموت لا اله الا الله لا إله إلا الله لا اله إلا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله Allah, Allah, Allah. করে শরণ করি তোমায় তুমি এসেছো আমার নববে অনুমনে তোমায় ভাবি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলা كتبه ورسوله واليوم الآخير والقدر خيره وشيته من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله قدري خيره وشيه من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا